الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم محاك في نفسك وكرهت أي يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصه بن معبد قال